أَمْ يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفاه به شهيدا بيني وبينكم كفاه به بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم